ينفع راجل يمشي كده هزق لا اتخيل دعمه سنه ثالثه اعزائي واقعد دعمه مع زملاته طب يا رجاله تصليته المغرب فبصوا لي كده وضحك قلت له طب يا انت صليت الجمعه اللي فاتت ولا صليته العيد اللي فات وخلاص يعني اخر صلاه صليتها في حياتك انت فبصوا يا لي الجمعه اللي فاتت ايرم الحمد لله اللهم لك الحمد طب رجاله وين صليت العيد المره دي عازمكم انا على صهره الصلاه العشاء جينا نقرب ناحيه المسجد لقيت تليفون بيضرب انت فين؟ ده من الاولاد منهم، انت فان? احنا في المكان تقول انت خليكوا ما تتحركوش. امر. ازحزح يمين? ازحزح شمال ما فيش? جالي شابين. الشاب الاول آه. لابس احمر كله احمر احمر يا جماعه لابس طيس كاب احمر. ولابس بطر بانطلون احمر وشرب احمر وجاز ما حمر شبه جراحولة كده والثاني دخل هو اللي داخل عليها الثاني بعد دخل راح مسلم سلام بيسموه بي سامو البيسة اللي هو عارفيني واخدين بالكم السلام ده ايش يا رجالة انتو اصطبحتوا ولا ليس اصطبحتوا ولا واقف الدنيا واش مشاكش عادي يا عادي, عادي, عادي, عادي, عادي, عادي, عادي. داخل الثاني انا بقول له حبيبي يالله بقى أخوانك بحيني صلّف ليه, ليه؟ في الصلاة عامل يالله عامل انت هنا ايه ده فتانت اعدادي يا جماعة الاولاد ده فتانت اعدادي شانت ارحب اللي أحيتيها. يا ابني تعال صل يا عامل مش بصول هي الصلاة بالفرق الصلاة بالعرض ومش اول شبه اثنين انت مش عايز تدخلنا الجنة ولا حاجة انت عايز تاخد حسنات وخلاص كلامة ربنا خلق نسل الجنة احنا بقى خلقنا للنار اربعة ربنا بيقول في القرآن بتاعك وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن يؤمن ومن شاء في يؤمن خمسة الكلام بتاعكم فيك خمس شبهات من ولد في ثالثة عداج لما يوصل ثالثة ساولة يا جماعة قول ايه؟ هيعنى من الكفر الصريح؟ شاب تاني ماشي في الشارع فلبس تيشيرت غريب جدا عليه رسومات غريبة جدا وكلمات مستفزه فانا كان معايا اخذ اطل صل الله عمالي ومعرفة صبرت لله خلاص الله والله العظيم معش النتائج الموضوع ده وازاي نحن نتوب من قضية التشبه خلاص الموضوع ده في ازاي شاب تاني ماشي فلبس آه... تشارت يا جماعة مكتوب عليه كلام غريب وحاجات غريبة الولد هو ماشي الولد هو ماشي حاجات غريبة دي واثناء السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله ازايك حبيباً الحمد لله وبرش حفا الحمد لله قلت له ايه يا عم لانتا كاد بقى رضاها قبلها قال لي كلام كده فولد الولد دا طلع من ثماراته هو الثاني دا مصري جاي له لي قال له نعم ايه قلت له يا عم دا انا بتكلم معابدك كده بنذكره بالله قال لك الكلام بتاعك بيسمؤني نفس الكلمة الكلام بتاعك كلام الله عز وجل وكلام نبيه يسا سلم بإذن اخواننا دي ثمارات دي ثمرات التشبه بالغير طب يا جماعه النتيجه حتميه للي بيتشبه بالغير ايه واحد انتكاسه الفطره يعني انتكاسه الفطره ان الواحد يقول عن كل حرام بيعمله انه شيء عادي انت بتيجي تقول للولد انت بتشرب حشيش ليه يقولك عادي يا عم انت تنفيذ ايه يا عم عادي يا عم براحتي انتكاسة الفطرة معناه تحويل المنكر لمعروف وتحويل المعروف لمنكر اتنين اتباع اصحاب الاهواء ان كل شاب مسلم عايز يتبع واحد من الغرف بيحاول يتبع واحد تاني من اصحاب الاهواء اللي بيقولوله ان التصريف بتاع البنطانون ده تقدم وان انت لما تاخد من حواد بس دير ما بيش مشاكل يا حبيبي الدين يوسر ام حاجة انت تصلي وخلاص ثلاثة ضياع الهدف ضياع الهدف ودي اللي احنا بنسميها الغيبوبة ان الشاب بيبقى في غيبوبة وانتقاش عارف عايز منه ايه ولا النبي عليه الصلاة والسلام منه ايه اقنعهم بان هي دي الموضة وان الموضة هي الروشلة والروشلة بسبب للتقدم 5 التشبه بيورر شيء من الكعجاج بالكفار والذراء المسلمين الملتزمين ذراء الشاب بتجد الشاب الملتزم اللي انت بتشوفه الشارع الشاب غير الملتزم لما بيشوفه بيعتبره انسان مجنون بيعتبره انسان مخبول بينما يبصر اصحابه اللي سقطتين بناتهم واللي بيعادلوا بنات ان ده الشيء العادي الشيء الطبيعي سبحان الله تحول المنكر لمعروف والمعروف الى منكر كيف نقضي على التشبه بالغلط في اربع حاجات واحد الفرض الفرد المسلم يركز ازاي يقاطع من النهارده البنطلون الصاعد هو ما عندك اشتري طب كل اللي في السوق كده فصل في ناس بتفصل تفصيل عالي جدا وانت لما عايز تروح فرح بتفصل بدله اللي عايز يتوب من المعصيه انطاع هيعرص يتوب من المعصير الطاعة وانت عندك خطاموسك انه مفيش حاجة صعب عليك اي حاجة انت عايز تعملها بتعملها فتوب لله حتى لا تلحق بهؤلاء قال رسول الله من تشبه بقوم فهو منهم اثنين اتنين إن انت تقنع كل زملائك ان انا مسلم متميز وان من مقاصد الشريعة الحفاظ على التميز الاسلاملية طيب بالنسبة للأب والأم ولي الأمر اوعى يا ايان أب ووعي يا اياتي هالأم صابلة تسمحي لابنك او لبنتك ان هي تمشي بالشرق بالشكل المزري ده شكل مزرد اوعى تخلّي ابنك لمرحلة الغيبوبه والسفاهه كل اللي عرف حياته جنتر والمخدرات والسرقه اوعى تعمل كده لازم تتقي الله قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفسكم وانه الناس يحكمها الناس والحجاره ثلاثه الاخوه الملتزمين لازم يتحركوا في دعوه في هؤلاء لله ولكن برحمه ورفق ولين ما ترحش تتكبر عليه ما ترحش تترسم عليه ما تحكسوش دايما ان انت اللي فوق هو اللي تحت انت التقي وهو المجرد انت اللي داخل الجنه وهو في التركه أكثر من النار اوعى تقول مبدأ اللي عايدنا يجيلنا يجيلنا احنا ما نضحش لحد لا غير اللي نحط الشباب دول الجارك بيدفد الشباب دول في كل لحظه انت لازم تنزلهم في اماكن دراستهم عند المجرد في الجامعة في الشارع الدعوه الى الله لا يحطها حدود لا يحطها زمان لا تعرف البقاء انطلق لدعوه هؤلاء الى الله عز وجل ووعى يقلبوك شتموك اول مرة ما تسيبهمش شتموك تاني مرة ما تسيبهمش مفضولا الثالث مرة ما تسيبهمش سخروا منك رباء مره ما تسيبهمش الدعاء او اربعة الدعاء ما بد يا ايها اخوة الدعاء ان تنطلقوا في دعوتكم من الواقع ان تجتهدوا في تغيير هذا الواقع ايه المنح نحن نتكلم عن قدورة التشبه في الله عز وجل ايه المنح نحن نذكر المسلمين الليلة ونهارة والمحاضرات في المجالس العامه والخاصه بخطوره تذويب الهويه بما يعرف بالعولمه او الامريكه لابد بد نحذر من فسادي هويتهم وضياع هويتهم وأخيرا اجتهد في الدعاء لكل شاب تراه على غير الجاد أسأل الله عز وجل أن يصلحنا والمسلمين وأن يردنا والمسلمين إلى الحق الذي يُرضيه هو ولي ذلك والقادر عليه اللهم اصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين اللهم اصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين اللهم اصلح شباب هذا البلد وسائر شباب المسلمين اللهم رب المسلمين إلى دينك وشرحك ربداً جميلا اللهم اصد دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك المؤمنين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أحبكم في الله حد زعل يا جماعة حد نشيت نزعلنا حد زعل مننا لأحبكم في الله والله واعتبر واجب بعض الصلاة في واجب بعض الصلاة بعض الصلاة الواجب الاول ان انا هسأل بعض الاشئلة وهذه هدايا رشوة يعني ماشي وفي واجب كمان انه هينفذه ان شاء الله عز وجل له هدية من شخصينا جمع ماشي جمع ما سبحانك اللهم ربنا ومحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفر كياته